ولما بلغ أشده واتوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 117. إنه عدو مضل مبين 118. قال رب إني ظلمت نفتي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترفقه فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرقه قال له موسى إنك لغوي مبين فلم يبطش الذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمر إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يتمعون بك. قال يا موسى إن الملأ ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين